Mr. me. Oh, Uh-uh. Voilà! قاله يراودتني عن نفسي <dyei> In ben <inylan> <tul iaat mu humana> وقال مصوة في المدينة امرأة العزيز من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه The <laughs> Thank mm -hmm. you. Na uh, um Yo, son Whoa! <laughs> Alam. كيد <تصفيق> Leven ZANG في الدكتور لفضيله الدكتور محمد فأن أمر عن حتى Mas <laughs> إذهبوا فلما دخلوا ¡Gracias! اهل القرى افلم يسير Well,